إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين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 وَتََّتْكَ لِمَةُ رَبِّكَ ل أَملَ أن جَهًا مَ مِنَ الْ الجَِّةِ وَنَّثِأَجمَعين وَكُلاَّ قُصُ عَلَْيكَ مِنْ أَمب إغوسُ نِمَانُثَبِّتُ بِهِ فآادَك وَنجَ في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون